بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذين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 الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغش الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاوره وجنات من اعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنْ تَعْجِزْ فَعَجْبُ قَوْلُهُمْ فَإِذَا كُنْتَ تُرَابًا أَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَأُولَئِكَ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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له لشيء لا يستجيبون له إلا كباست كفه إلى الماء إلى يبل وفاف وما هو ببالقه وما دعاء الكافرين إلا في ظلام وللله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالعدو والاعصان قل مر رب السماوات والارض قل الله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 الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين الذين يصلون ما أمر الله به أيوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر بتقاآ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلامية ويدرؤون بالحسن السئاء أولاد أولئك له عقب الدار جنات عدن يدخلونها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 الله من بعدني ساقه ويقطعون ما أمر الله به أي يصل ويقطعون ما أمر الله به أي يصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سودار الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر وترحوا بالحياة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 ان القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات كوب لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكثرون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 كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أَقُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَبْضَاهِرٍ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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما أدب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن تبعت أهواءه بعدما جاءك من العلم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ve la ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذريyah وما كان لرسول أي يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويسبط وعده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها.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 الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب